بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وصلي مبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن طبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحقب الله من آيات الاحدان إلى آيات التدبات هي التدبات صورة غاف الترسج روحها وما يستوي الأعمى والبصير إن دمله هي إن دقبه مصرنا. سيدا سو كلم مؤمن كي يقال فمسنا والذين كوي مسنا آمنوا مؤمنوا بي وعملوا عمل فلي أصل حياتي عبلا وسلا ولا المسئو كوي عمان تسميه ومنين تربطه ضع يساتي فاسق ومسنا قليل ما تذكرون إن يربط وأنتم مثال مركس عاد بسوس عتو إن الساعة تساعدوا ليأتية وئام الله شريبا فيها شكلكم جلو ولكن أكثر الناس يدك بنا كون لا يؤمنون ما وقال وحود فبكم ربكم جيوم إليه أي. والعنق أنا جاباري. استجب لكم وانتم أجيبين. إن الذين كوا يستكبرون ككبره عن عبادتي عبادته إذا ككبره سيدخلونه ويجلدونه جهنم يجلدونه داخلين يجدون لسان يجلدونه. الله وحيد لا قباق يا إنا نبارينه. القرآن كدعاء وعبادة هي دعاء ومسألة لا بد من كتله iyo aad ubariyada ah iyo ducada ibaadada labaduba meesha way soo galaani caabudan ibariyo waan idan aqbali cid kale oo ubariidada haday ay meesha soo gala Allah ku aqbali maay samoon shidku way وقال ربكم رب الجنود حوجي ادعوني إلى بريء أنا كأسي جيب لكم وانذن اقبلي إن الذين كوا يستكبرون ككبره عن عبادة عبادة الذين يعبدون ككبره سيدخلون داخلين دولي الله الذي أله ويجعل لكم إذين أبوءي ألي لهبك لتسكنوا إن أتحسشانوا ترعساتان فيها هبين كالحديثة والنهارة مالين تنويذين أبور مبسلن حالة إفتين تاي قد كشق أيسان أيسان إن الله سبحانه وتعالى لذو فضل فضل أحد الساحب وعلى الناس دادك وفضل تهيو ولكن أكثر الناس دادك بذن كود لا يذكرونه كشكرين معي الله نعم دائنا سيييي هبين كود راحا الله صدائي علي إيه صدائي دين الله وي ربكم ربكم خالق كل شيء سائر لك كلبك ابو ريه لا إله الا حق القعبدان ما جره إلا هو استغمو يعني فان تفكون سدان لذيذ اللي يحقل يدين كل شيء اله سعيد ابو روه وهو ابو ريه واحد اله لا عبد الا الذي وما الله سبحانه وتعالى جعل بمعنى خلقي مر نقطه بمعنى جعلنا بمعنى صييرين نقطه بمعنى صيره ماكته لب مفعول بي bimaana xalaga markay taayna hal mafcuul baa qaatay waa xalqaatano allaah wakaabeenka idiin abuurey si aad u deganaataan oo xasilan u raaxaysaan maantaa dhanba soo shaqeynaysaa markaas aad iska seexanaysaa iska raaxaysanaysaa maalintana wiidina waa 17 maalintood baad ku shaqeynaysaan allaah subhanahu marka wax lay naga rabaa inaan ku shugudino ilaahay fadhliga inasiye habayka maalintu waa laba daliil waa alla الله isku tusinaya allah sida yelee waa allah wa rabbigin khaliq kull shay wa albisala aburi wax lagu كاد لكم لي لي ما dalil kaad haystaano waa ka idin leexiye wey Allahu alladhi Allahu waj'ala lakum idin aburay alayl habayka litaskunu in atraaxsataano dagtaano xasiishan fi habayka dhaxdiiso iska seexataano raaxsataano waxa weeyaa hada إن الله ألا الذي فضل فضل أحدك وصاحبك أول على الناس الذاتك وفضل فضل وحال إلى وحي الإسكاكاسي ولكن أكثر الناس الذاتك بذلك لا يشكرون النعمة الله ألا النعمة كمات شكرية مركبين كيامالين وحالينه وغباها يهي إلهي سيدا إنوكوالبادلين إنه نكو شكرون هدو ودك هبين ميلان نغض مالي يايدين كيني لها هدو سمالين ميلان نغض هبين يايدين كيني لها ذلكم أحد كسدا سميني الله هو ربكم رب جنوي خالق كل شيء شيء لأرك كل ج كأبوروي خبره بعد خبره وبعد خبره لا إله إلا حق الله عبدا مشر إلا هو السكمل ويان إفناء تو فكون السذل الذين لحييو الله أعذق لحاتين يوددي ساعذق لحاتين كذلك سدا كواسي أيقلمان ييو فكل دين كل لحين كانوا أها يجحدونك وديد بأيات الله إلهي آديس الدين سيدك هو اللولحين بايجن اللولحين الله سبحانه وتعالى وحليه سيدك هواس يقول له ماي يا عتك الصواعي لها ديدنا يقول له حنايا هذا وامشي نعقوم وهذا أكله ذلك قال با آياتنا وقال قرآن قرآن الله yi qofka soo aayadaha ala diidan iyo u leexdan dad waxay nagu tiri quraanka lafdiisii rumeyay laakin macnihiisa aanu goleh wadaad macnihiisa quraanka u sheegto iyo aadiita u sheegto wax kale kugu sheeg adiga badalka ku raay ka dhalika sida kuwa loo الله علي الذي الله يجعل لكم إذن كي علي الأرض لكم قررا ملسوجا وإذا لح لحنين والسماء سبنا إذن كي علي بلا أن يشكركنا كل سانقاف والصوركم إذن بني آدم كتين أو وناجي صوركم سورين كين من الطيبات حوياك كله من العوسي وحصق الطيب هو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 hadda hadar duusena waxba ban jirinay banaantahay in dhuf meel ay ku soo noqdaan ma lahadeeno walba haa baa ku diililha adee haa u yahay meeshaas allah subhanahu wa ta'ala wiiyda suuray haddii bani aadamka kale wuxuu leeyahay inuu saaqay tayib wuxuu naaxsan mid ifi cuno nadiif oo macaaniyo danaani waxa doontaan le hawayaanka kalimahay arda qaalba ba baxti quna qarba uska عربتم علمتم ركى أف عربك قري بادية تبارك تعالى سدى أكل السريات قبض أدي الله شوك يدروان نفس خلاص بيتني فتبارك الجبل وتعالى بيتني بورس الله فلو الله صيف فلوي مركات تعالى دونك السريت اللي و الله قدر الله وحوليهي الله الله الذي الله وجعل لكم إذن كي علي الارض ذلكم قرار سكنان ميل سكن و السماء سمدنا بناء دسان قف ودشينه وصوركم اذن سوريي وفاحسن وناجي صوركم صورين كينا وناجي و رزقكم اذن من الطيبات وحو ناكسن مرفهان وحويا كاني كلمه دغن ذلكم احد كسدا يله الله ويه هي ربكم رب جين و فتبارك الله وحاس ريه الله تبارك الله الله بسرعه فالعالمين والعالمين ترى ربك صفتك اللي اللي هو اللي هو الحي كنولوي ومالك صوب اللي هو ذا نترى ولينا اندمنين لا اله إله إلا حق لغو عبد الله ما شره إلا هو إستغامه إن فدعوه كابريا مخلصينا حالا برحت ريسان اللي هو إستغامة الدين عباداته برحت ريسان الحمد لله الله بما هذا يسونات رب العالمين ما هذا يحجي دادك لغوه وصيدا وحلوه عدهي دامه دي, دي, دي دين أمهي لكل حجتي الله وعدي سبحانه وتعالى رسل شي بو انو الله هو الحي كانول بريت كانول واخ كلو ودينت هبرين واخ اديكو باهانو ان ادو وحدو ترتو كو باهان او كوغو فرحي ماركاد وحدو تارتو هبريه كانول ان باهنين بري ادادو خبريس بري ماريكا كا عبدا كا حيغا عبدا اسادا وحدين لله رب العالمين هو ألا الحي كنولوي لا إله, إله إلا حق له عبده مشر إلا هو إسقى موجان فادعوه كابرياء أعابده مخلصين على أبرار حتى له اللي الدين عبادات أبرار حتى ريسان الحمد لله ما أتبع الله صنات رب العالمين عالمين رب جاذا قل يا تعريفيا لا إله إلا الله إلا الله إله إلا هو لا إله واسك مذه لا وجود إلا الله بيدله لا إله إله حقول إن نقول ندميشرون الله هين يقول لا وجود إلا وحنا الله نشيره بمشي ريد وحنا الله وحنا خلقه وعبد إله بينه مركاتير قاركود إلهن مشي كثير قاركود بع إلهن مشي كثير قول وحات راه أنا جن هيت وحالي جن هاي أنا عبده إنا نعبده الذين الله الغير خير قوم علي جن هاي لما جاءني مركوي مدقلب ينات عجوج كعذعذ مادين oo murto waxa amray anu muslimin ina nu hoggaansano sabab al-aalameen aalame taraaga ayatu wejowb tahay muhammad leeyda diintii aabaha ku soo noqo bal meel dhaan isugu nimaadno mar mar anaga waxna la caabudo yey ku yidhaade marka walu fuq fuq iyo halay aniga waan diiday markii haqu igu soo dagay ya waxaad caabudaysaan inaana caabudin amray waligaa nahay إننا له قسمان وواحد أمره. محمد أفرت الصنو يجاي لي كوردا حن ولا ما هو كوردا شيء ماشين شعب العجول ليده. وجبلو أبو قبيس لين ما هو كوردا شيء مكتبة. إنthal أفرت كاس صنو. والسلام من اللهم ونعبد وحنا كمدعي النبي عليه الصلاة والسلام. السلام من اللهم عابد وحنا الكمدعي. واحد بوها. وح وجود هو يبالي مركي شنيس ودنشريس وكعبد اللذي سيجي. Ja he sanoivat, että Abbas on nagaha, tunka kuution kuureihin. Abbas on kuureihin. Hän sanoi, että Maroosa on kaffursa, nagaha on se kadi. Maroosa on se kadi, nagaha on se kadi. Maroosa on se kadi, nagaha on se kadi. Maroosa on se kadi, nagaha on se kadi. Maroosa on se kadi, nagaha و القرعه دي دمي وابرقي دما توسي بلك نبي الله احمد دا قنكي سدا سوها اول الذي انك من الله الا خيرك يا غور ما لي غنحيه لما جاء اني من, عد من ربي, ربي قي قي قي قي قي قي. رب العالمين وعالمينتا رب العالمين إله القدرة دي سيبالين وشيغي هو الله الذي الله ويخلقكم إذن كأبور من تراب عراء والنبي آدم ثم من نطفة عنروف عنروف عن روف من المكان الذي قلت ثم من علاقة حنجر ومعركات عنروف روف نقطتين حنجر بقى سببت ثم يخرجكم الله وإذن صوت ساري ضفلا إذن كهو عرور ضعيفة ضفل قوح ضعيف قال لي إذن كهو عرور وإذن صوت ساري وإذن كهو عرور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 intidadan odeynimaba soo gaarin qardintay ba jira wali tablagu sida salaadiin galay wali tabu waxa liidiin baaq yeelay buqitu waliidiin baaq yeelay li tablagu inaad gaadhan faraha badan markii hore nabi ilaa adam carra laga hama in masnuub noqday cid u raisay yu noqday hadana markaas uu noqday deen laajib doob degdegaysa markaas uu hadana noqday kal faqar sa'u dananaya yu yar oo ninka ay ka dhaceysay una daneeyneen ya gabadha ku ya isku beermi oo halka nambar oo كذبنا مضغاهيل بيسوب الدلي كذبنا والله سورين وحا ليري لفاها ياسدها واه waxaa xaq ninka ka yimaada way lafaaya seedaha hilibka ثوما مض قاد نكونيسان ثوما يخرجو كوالو دي سو ساري ديفل نيديكو عرورو ضعيفه ثوما لي تبلغوا اد قاديسان او عيدتي نسااس نوقلا شيدكم خوغينا وات خوغ بدنانيسان ثوما لي تكونو وحاد من دد بايدن من قبل انتا كو هربا شيخ نيباد انتا لا غارين او دئسكي كاسوبيلو قارب با دئس نوقن قارب عرور ولتبلقوه قد جالس هو قال له أنت هيدين باقي ياله أذا هيدين كده جاية لتبلقوه قد جالس هن أجلن مده وصم الله وقابون أنت عمركين الله قرأه أنت هصورنا ما يسوال علىكم تعقلون سأدفهم تاعه وحاسيدا اللي إنه يقول شيء إنه إنه الله سيسووا حمستوا علينا رصيدا هيدينا ضوئي هو قاله الذي الله هو يحيي وحنو ليه ويميت وديله فإذا قضاء مركو أمر قد فإنما يقول وحوله له امر كي كن أهو فيكون بهان وحببوا قادم ما كن ان قال لي نغ فهمسين حتى كنت انا الله وما باهن ان قال لي نغ فهمسين وا كلمه لوهاندم دغه يال لب حرفو ميد كيبنيا كن البرس عتا قادن ماي انت ما دناوي يحيى ويميتو فعل ك مفعولتيس هدي لغو يعام مفعول ك هدي لغو يميتو وحو الباء دينته دي بو ديلا ويحيى وحك سو نول nolay yawe mafruul kibagwa wa'a marku alla doono oo amar inu xukuma doono oo fuliyo kun boodhi faykunu wa qadhiy qadarku wa kala qadarku wa iraadada qadarka doonidi alla ku tacaluqaysa alla doono amar inu sameeyo oo fuliyo kun baabalan dhiba faykunu baamba isla markii marka alla haa caabuda si wax هو قال الذي قالها ويحيي وحنا ولاية وح كصاع النّال ويميتوا دي لوح كصاع لمنية فإذا قضاء مركو حكمه أضانه أمر الأمر إنه فيله مركو أضانه فإنما يقول حدّه كلي له أمر كوحد يكون أهو فيكونوا بأهمة إريادة الله مركه كتاع الغضب ووهان أنت رمي أقعتي ما سكر هذا شيء المجاجوس مجعلي إلى الذين كوي يجادلون مرمئي في آية الله إلهي عذيث بربوين تدرك مرمئي أن يصرفون السذل اللهيء وحق اللغاء له وحقك اللولهيء الذين كويواي كوا كذبوا بني بالكتاب الكتاب كبني وبما بما شينواي بني أرسلنا به أن نلذك رسولا نرسل شيئا الله ذري فسوف يعلمون مردم بأجان دونا حاله السذل تاعي جرمي أجان إذا وقت ألقلاله لقون حركه في عناقيم و باش كتير ند اللي ناكل في عناقيم القنطان والسلاسل، والسلاسل، سلسلة ضا يصعبون الوجيني، أمرنا حميم كالوجحجيني، مرنا نار تجاهن بالوجحجدي يضوفون بينها وبين حميمنا آن، الله سبحانه وتعالى وحيدي، المقال قم بق على، نبقى هذا الكلاوية، ما سكور هالشيء، قوة أية هلا يكو ضوضة، أي كومر م، أية هك السهور جتة، سده حق اللوجل كواسي، قوة كتاب كله سود جيه بينية. كوالرسول شو حي وذا بيني مردمي أوجانتونا فقل له سبحان وتعالى إيه ألم تر من أقعد علم جالس وما جاري إلى الذين كويجادلون كم مر من يفي آيات الله في بطالة آيات الله آياته برب برينتيس كودوديه الناس يصرفون عن الحق اللوجليحين الذين كويكدذبو بيني بالكتاب كتاب كيلسودجيه بين قرانها يوم بما شيء أرسلنا الله ذهب شيء الرسولنا فسوف يعلمون مرتبئاً تونا بالو حكولنا جرمي أجانا إذا وقت الأغلال اللي قنحلكوا واكتيندا في عناقيم القنطور أغلالك هو حالنا وجمع كلنا واجمعها يالقنطها سالس وحلي أغلاشاس يا عناقيم القنطور ده اللي قالين والسلال والسلسلات أنا يصعبون واللوج جديد في الحميم بيكل بالوج جديد ثم في النار النار تعيش يرونا الظهورين من وين يتقيسو يغاسو بماء كالمهر يشل وجوها بسشرا بصات مرتفقه مركاي و حنا عبديا بيها كلو لغين بالله عداه ولا سوجيدي انت سلسله لو خيدو نار سبه هادانا لغين يضوفو بينها وبين حميم اناني وسداون اد وقتي بين اوغاندو نوحو كدعه الاغلال لو في عناق من قنته وجها قعمه القنته لا يسخيل وي سلاسل في الحميم ميل ثم في النار النار سيشجرون ثم قيل اللهم خلوده أين حجابي ماك هي أهاي أن كنتوا ماذن تشركونا كويشركين مدوني الله غيره خالوا عدي ضلوا وين قالوا من دوام وين ضلوا عنا وين قالوا من يعني واحد الناطر ما يأوين بالكثير هذا نبي يبال لم نكن ما بعنا هنا نلعب من قبله رشأ شيء نبا من العبد يشرين أركان مشركين تي dadkii aanay hinay inay nabad galeen yeydihi kuwi aanu caabid jhortay way nagal kaasi aadana been sheegay oo dakhay meel ay adeenba ma ogi indama ma aanu caabid shiri kaddal ka sidaa ay kuwana u lun san yihiin yuzillu llahu alulum ya alkaafireen galad akhri adumba galad akhri adumba la sayi aw wal kuya aad u dayseen xageeyu ku ceyn ay ala sugadi aha barkaas ay dihi way naga lumay waan waynabe meela galeen baa wax ma waxaan aad u jireebaa sida ay gaaladu halka ugu lunsan yihiin adduunkan ugu lunsanaayeen yu gaalo dhan saasi ugu lunsan yahay akhri adduun suba qeelallahu تُشْرِكُونَ كُوَلَوذاجِي عباداتهم لغير الله الا غيرك قالوا وحيذي ضلوا عنا وين قالو ما انتهي ما لا غلين ما هين مركوبو خبا ما اهين غاسه ادنا كبدي ويبل لما كن مبا اناان هين ندعوكم واعبدو من قبله هرسين وخبا ما اناان عبدي كذلك سدا سيو دلل الله الله اول من اخريه ادوب الكافرين غالد ذلكم عقابتا ايدن هيستاي اي. اشارهو هلكاس يكد ذلكم اهل النار وعقابتا ايدن هيستاي اي. بسبب ما شيء سببت ويهي كنت مع ذا تفرحون كوة فرح في الأرض بغير الحق حقدرها حيسين كبر كفر حسين فرح كبير بعض الكات كفر حسين وبما شيء كنت معه تمرحون كوة كبيرة مرحوا حاله لكوة كبيرة ساء وح... وحرجود استجب يوم مرحوا إقابتها إذن هيستقولا أن قالا ذي هاي أرضى حد إذن كون إذن قم مناين كفر حسين أو بعض الكات كفر حسين أوت كبير حسين هذا كبير بعيد نهاية ذلك من عقاب تا أيضا هيساتا بسبب ما شيء سبته وكنتوا مع ذاين تفرحونك وفر فرح كبير في الأرض الليلك ده حدث بخير حق الحق دره يا دفر حسين وبما شيء كنتم مع ذا هيدين تمرحونك وو كبره يعني بكونكم مريخين وتدخلوا على الله مرك جلا أبواب الجهنم الجهنم الباب كذا الجلا خالدين حالات كواري صافي هاد ده, ده, ده فبيس وحاح مثوى المتكبرين خووكibri meshigu hoynaayeen ma kan hoyd koodi wax layda ba ilay gala jahannama wad ku wareysaan meel xun waxa wa aw bay wixii aad la u sharigeelaysay bay malaa'iksu dhihin way naga lumay wax ma naac aad u shirin marka salaad dhahi kibirkii iyo farxaddi baadil ka ahayd buu waxan ku mudateen ay dakhluu qala tabab jannab jannab albaabta khalidiin faa'idun ku kuwari todoba tabaqada asraysa waxa qali dadka muwaahidiinta oo caasiinta dabaqada أو marka dembi kharaabay noqon baa leeyin markii de laga wada saarmo muwaahidiinta oo dhan dabaqada ku xigtena yahooda gali ta ku xigtena saarada ilaa kuukan kale way xaq qayb wey uga yardhow فبيسو حاح مثول متكبرين كو حقك ككبري عبادة قال لك ككبري ما كانوا هيتكلحون وهو جهنم وين؟ فسبير بعنة بيلقونه إن بعنة بعنة أتكيس اللقونه سبير هو أتكيسه فسبير سبير واعتكيسه إن وعد الله ألا بلقاد كيسه وألا كوب بلقادي إنه جرجال كسينيو. يه حق الحق وين؟ فيما نرينه كهداك كثينة أتقوم فوقها تو baad alladi fi qarkina udu mauniyo boono ciqaaba wa sax waad cilbixii aw no toofayna ka wan ku ofsanay isaga wali ciqaabti ku dhicin filina haqa iyo yirduuna lo socodaan ثاكو قلبك في يوم بارناه يقولي فصبر صبر إن وعد الله ألا بل غات كيس حقون حقوي فيما نري أنك هداك ختوس بعد الذي قال كنعيدوا ما عقابه وصحوي جوابك هلك سنون أو نتوفيانك وأنك فيلين له شعير أنو بالحساب تمين ولا سبحانه وتعالى